النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية السيف أصدق أيها الكفار سنجيبكم ولتنشر الأخبار أنا نعاديكم لأجل عقيدة ولكي تحكم بالكتاب الدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة الثامن والعشرين من شعبان لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشراتنا بأهم ما فيها من عناوين. مقتل عدد من عناصر الجيش الشيشاني المرتد وإعطاب ثلاث آليات لهم على يد جنود الخلافة في مدينة أوروس مارتان هلاك عشرة عملاء وجواسيس يعملون تحت غطاء منظمة طبية وإحراق خمس عربات لهم في ديفا. إحباط محاولة إنزال لقوات مشتركة من الجيش الرافضي المرتدي مدعومة بعناصر أمريكية صليبية شرق الحويجة ثلاثة هلكة من عناصر ك المرتدين وتدمير آلية لهم غرب مدينة القامشلي البداية من ولاية القوقاز مقتل عدد من عناصر الجيش الشيشاني المرتدي وإعطاب ثلاث آليات لهم على يد جنود الخلافة في مدينة أوروس مارتان ذكرت صحيفة النبأ أن مصدراً أمنيا ذكر لها بأن جنود الخلافة في شيشان تمكنوا في يوم الاثنين السابع عشر من شعبان من نصب كمين لعدد من آليات الجيش الشيشاني المرتد واستهدفوهم بالأسلحة الرشاشة في مدينة أوروس مارتان بقرية روسنيكو ما أدى لإعطاب آليتين رباعيتين الدفع وشاحنة عسكرية روسية ومقتل وإصابة أغلب الجنود المرتدين الذين كانوا يستقلونها ولم يغادر المجاهدون موقع الكمين إلا بعد إفراغ أسلحتهم من كامل ذخيرةها وعادوا إلى مواقعهم سالمين بفضل الله تعالى ننتقل إلى ولاية غرب إفريقية هلاك عشرة عملاء وجواسيس يعملون تحت غطاء منظمة طبية وإحراق خمس عربات لهم في ديفا بتوفيق الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع في بلدة مالنفتوري ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها ولله الحمد وعلى صعيد متصل ذكرت صحيفة النبأ أن مصدرا أمنيا صرح لها بأن المجاهدين تمكنوا من كشف مجموعة من الجواسيث والعملاء يعملون بغطاء من منظمة أطباء بلا حدود التابعة لفرنسا وقال المصدر بأنه في يوم الجمعة الواحد والعشرين من شعبان هاجم انغماسيون من جنود الخلافة موقع المجموعة في بلدة ميني غرب مدينة ديفا فقتلوا منهم عشرة عناصر وكانوا من الأفارقة وتمكن المهاجمون كذلك من إحراق خمس عربات لهم جزاء لهم لمشاركتهم في معاونة المرسدين وردعا لغيرهم إضافة إلى تمكن الانغماسيين من إحراق منزل مختار القرية المحارب لله ورسوله والموالي والمتعاون مع المرتدين وحذر جنود الخلافة الأهالي والعاملين في المنظمات من التعاون مع الجيوش الكافرة العاملة في المنطقة وأجهزة استخباراتها ومن تقديم أي معونة لهم في حربهم ضد المسلمين وإلى ولاية العراق من كركوك. احبط محاولة انزال لقوات مشتركة من الجيش الرافضي المرتد مدعومة بعناصر أمريكية صليبية شرق الهويجة ذكرت صحيفة النبأ أن مجاهد الدولة الإسلامية بفضل الله تعالى احبط محاولة انزال لقوات مشتركة من الجيش الرافضي المرتد مدعومة بعناصر أمريكية صليبية قرب قرية كبيبة شرق الهويجة وذلك في يوم السبت الخامس عشر من شعبان وذكرت الصحيفة أن المصدر أضاف بأن جنود الخلافة سارعوا إلى مهاجمة المرتدين والصليبيين والاشتباك معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لمقتل ما لا يقل عن سبعة منهم وعدل أكبر من الجرحة ثم اضطر المرتدون والصليبيون إلى الانسحاب من المكان يلعقون جراحهم ورد الله كيدهم إلى نحورهم ولله الحمد على توفيقه وفي رجلا بتوفيق الله تعالى تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشت العشائري المرتد على طريق قرية أبو فشكة بمنطقة الشورة أول أمس ما أدى لتدميرها وهلاك عنصر وإصابة اثنين آخرين كانوا على متنها ولله الحمد وفي شمال بغداد ذكرت صحيفة النبأ أن جنود الخلافة دمروا كاميرا رصد حرارية إثر استهدافها بالأسلحة المتوسطة بمنطقة أم زهور بمنطقة العباجي وذلك في يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شعبان ولله الحمد على توفيقه وأخيرا إلى ولاية الشام ثلاثة هلك من عناصر البيكيكيه المرتدين وتدمير آلية لهم غرب مدينة القامشلي من البركة بفضل الله تعالى تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للبيكيكه المرتدين في من بلدة أبو راسي غرب مدينة القامشلي أمس ما أدى لتدميرها وهلاك ثلاثة كانوا على متنها ولله الحمد وأصدر المكتب الإعلامي صورة لآلية البيكيكه المرتدين التي دمرت جراء تفجير العبوة الناسفة عليها في بلدة أبو راسي ولله الحمد وفي الختام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 وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيف أصدق أيها الكفار سنجيبكم ولتنشر الأخبار أنا نعاديكم لأجل عقيدة ولكي تحكم بالكتاب الدار